كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهلوننا فكفروا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد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 وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّر عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ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 تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَنِ ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ يَا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تغفوا وتصفحوا وتغفروا فإن إن الله غفور الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فَانْتَقِمُوا لِلَّهِ مَنْ اسْتَضْعَفَتْكُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَشُ حَنَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إن قرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم أعلم الغيب والشهادة العزيز الحكيم